I don't like the اشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق دقاته ولا تموتن الا انتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة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 تكلمنا في الجمعه الماضيه عن اثر الايمان في توجيه الاخلاق والسلوك وقلنا ان الايمان والسلوك يرتبطان ارتباطا وثيقا بعضهما ببعض وقد بين ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا فالأخلاق والسلوك برهاد تعكس إيمان الفرد أو المجتمع وقلنا إن ما نراه اليوم في المجتمعات الإسلامية من ترد في الأخلاق وفساد في المعاملات وانحراف في السلوك ما هو الا نتيجه حتميه لضعف ايمان المجتمعات الاسلاميه وأقول استطرادا ان أعداء هذا الدين لما علموا ان الايمان الصحيح يدعو اصحابه الى كل خلق كريم ومنهج مستقيم عملوا على افساد هذه المجتمعات باضعاف ايمانها وذلك بتسهيل الشهوات حتى تكون في متناول الصغير والكبير هذه الثورة العلمية التي يشهدها العالم في هذا القرن ظاهروا فيه رحمة ولكن الباطن فيه عذاب وذلك ان سرعة الاتصالات بين الناس واتساع هذه السرعة انما يراد به في المقابل الأول إفساد تخلق ولذلك لا تتعجب كثيرا إذا حالبت أن شركات الاتصالات تعطي ساعات مجانية في أوقات السحر لماذا حتى نشغل الناس بالكلام التافه إن لم يكن محرما بين الشباب والفتيات في أوقات السحر التي يتقرب فيها إلى الله عز وجل والتي يسجد فيها لله سبحانه وتعالى ويدعى ربنا ويسأل، هناك أعمى ليس لهم هم إلا الكلام في العشق والحب المحار، والساعات مجانى، وصدق قائلهم صدق قائلهم كأس وغنية. يفعلان في هذه الأمة أشد ما يفعله ألف مدفع فارغض هذه الأمة في شهوات الشائد كما قلنا في الجمعة الماضية ان هذا الانحراف ينبغي أن يعالج بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فالحراس هذا راجع الى ضعف الإيمان، ومن ثم علاجه في زيادة الإيمان وتقويته، وأهل السنة والجماعة مجمعون على أن الإيمان يزيد وينقص، إيماننا يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والسلات. وكتاب الله عز وجل وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم يشهداني لهذا المعتقد فالله عز وجل يقول وإذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا ويقول الله عز وجل والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم و قال تعالى ويزداد الذين امنوا ايمانا والنبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا يقول اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا و قال صلى الله عليه وسلم ما رايت من ناقصات عقل ودين دين اذهب للقب الرجل الحازم من احداكم تدل على ذلك الواقع والمشاهده فانت يا عبد الله ترى من نفسك احوالا في اوقات تشعر ان ايمانك في الثريه وفي اوقات اخرى تشعر ان ايمانك قد نقص وذهب بل انك تشعر بذلك وتدركه اذا جلست مجلسا فيه لغو ولهو ولعب ثم انتقلت بابه الى مجلس اخر يذكر فيه الله سبحانه وتعالى فانك تشعر بالفرق بين الحالين تشعر انك عندما كنت تجالس نحن اللغو والنهب كنت بعيدا عن الله عز وجل ولما جالست أهل الصلاة جلست في مجلس يذكر فيه الله سبحانه وتعالى رق قلبك وازداد إيمانك إذن لا بد لكل واحد منا أن يتعاهد إيمانهم كما قال بعض السلف ان من فقه العبد ان يتعاهدا ايمانه وما ينقص منه وان من فقه العبد ان ينظر ايزداد ايمانه ام ينقص وان من فقه العبد ان يعلم نزغات الشيطان ومن اين تاتيه هذا من فقه العبد ان تعلم من نفسك هل ايمانك في ازدياد ام وفي نقصان من الامور التي تزيد الايمان باتفاق اهل العلم دوام الاتصال بكتاب الله عز وجل قراءه وتدبرا في هذا الكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأمرنا كذلك ان نتبع ما هو محيى إليه صلى الله عليه وسلم فاتزل الله تبارك وتعالى هذا الوحي قال سبحانه وتعالى وبين ان هذا الوحي كما انزل على النبي صلى الله عليه وسلم انزل الينا كمال فقال ربنا تبارك وتعالى اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم فنحن انزل الينا وحي من الله عز وجل إذن كان الوحي هو حياه القلوب صلاح القلوب وزيادة الإيمان في الاتصال بكتاب الله عن سوجته في دواف قراءته وتدبره يا أيها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وردى ورحمة للمؤمنين قال تعالى ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمه وبشرى للمسلمين وينزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين اذن شفاء مرض ضعف الايمان ان تداوم على قراءه كتاب الله عز وجل وان تقرا كتابه متدبرا لما تقرا وإن كنت لا تقرأ تسمع وتتذبع ما تسمع فكما يقول الإمام المنطيم رحمه الله في القلب وحشة لا تزال إلا بالسكون إلى كتاب الله عز وجل وفيه خوف وقلق لا يؤمنه إلا ما بشع الله تبارك وتعالى بإعباده في كتابه وفيه حيرة واضطرار لا ينجيه منها إلا الاعتصام بكتاب الله عز وجل وفيه فاقة لا يغنيها إلا الاستياد من حكم القرآن وما جاء فيه من العضر والعضاء ويقول رحمه الله لا شيء انفع للقلب من تدبر القران فانه جامع لاحوال العاملين ومقامات العارفين ومنازل السائرين ويورث المحبة والشوق والتوكل والإنابة والتفويض والشكر والخوف والرجاء والصبر كل هذا انما يكون بقراءه كتاب الله تبارك وتعالى لتدبرا بل يورث كما يقول ابن القيم رحمه الله سائر الاحوال التي بها صلاح القلب كما انه يزجر عن جميع الصفات التي بها فساد القلب وهلاد فلو تدبر الإنسان آية واحدة في ليلة كاملة لكان خيرا له من أن يختم ختمة بدون تدبر فلو قرأ آية فوجد فيها صلاح قلبه فرددها حتى يصبح لكان ذلك خيرا له نبينا صلى الله عليه وسلم كما في سنان بن ماجه وحسن الشيخ الألباني رحمه الله طرأ آية واحدة يرددها حتى أصبح صلى الله عليه وسلم إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت بعزز الحكيم وفي صحيح بن حبان قال دخلت انا وعبيد الله, الله بن عمير على عائشه رضي الله عنها فقلت يا ام المؤمنين اخبرينا باعجب شيء رايته من النبي صلى الله عليه وسلم فبكت رضي الله عنها وقالت قام النبي صلى الله عليه وسلم ليله فقال يا عائشة نريني اتعبد لربي فقلت يا رسول الله والله اني لاحب لا قربك واحب ما يصر فقام فتوضا فصلى صلى الله عليه وسلم فلما ركع صلى الله عليه وسلم فلما سجد صلى الله عليه وسلم فقد يبكي حتى بل حجره ثم بكى حتى بل لحيته ثم بكى حتى بل الارض فلما اصبح جاءه بلال رضي الله عنه يؤذنه بالصلاه فلما راه يبكي قال يا رسول الله اتبكي وقد غفر لك ربك ما تقدم من ذنبك وما تاخر فطعالها صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قراها ولم يتفكر فيها ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات النور الألباب الآيات نوافر سورة آل عمران تنظر ماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول لو طالرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا سعيد بن جبير رحمه الله تعالى ردد آية بضعا وعشرين مره في ليله واحده وهي تبارك وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يوطن وهي اخر ايه نزلت من القران الكريم على الصحيح وكذلك مما روي بهذا هذا الصدد مات وهو يصلي بسبب تدبره لآية من كتاب الله عز وجل يقول ابن بشار مات علي ابن الفضيل عند هذه الآية ولو ترى إذ وقفوا على النار فقال يا ليتنا نرد قال مات عند هذا الموضع وكنت ممن صلى عليه اذا قراءه القران بتدبر وتفهم بتامل بمعرفه المراد من هذه الايات وما تدل عليه وما تنهى عنه وما تأمر به هذا هو المراد من إنزال القران كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب السبب الثاني من أسباب زيادة الإيمان معرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته فأنفع العلم العلم بالله سبحانه وتعالى وكلما ازددت علما بالله تعالى باسمائه وصفاته كلما ازددت ايمانا وخطوعا وخشوعا لله سبحانه وتعالى وانكسارا وتواضعا وحبا لله سبحانه وتعالى لا بد ان يقف على العلم بهذه الاسماء وتلك الصفات لا سيما هذه الصفات التي يستجعر منها العبد عظمة الله تبارك وتعالى لما تقرأ قول الله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه ما قدر الله حق قدره ما قدر الله حق قدره من عصاه وهو يعرف أنه سبحانه وتعالى يراه ويسمع وهو قادر على أن يهلكه في أقل من طرفة عين ما قدر الله حق قدره من أسمع ربه سبحانه وتعالى ما يغضبه من القول في السر ونعلم وهو يعلم أن الله عز وجل وسع سمعه كل شيء سبحانه وتعالى لقرأت قول الله تبارك وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليه قال لن ترى ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيطا يقول حماد وهو يشير وضع وضع إبهامه هذا أبو الملتي مصبعه ويقول هكذا تجلى الله عز وجل للجبل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 سبع من سنة فبين شحمة الودن الى عاطقين هذا ملك واحد من ملائكة الله عز وجل لما تقرأ قول الله تبارك وتعالى في آية الكرسي وسع الكرسيه السماوات والأرض ولا يهود وحفظهما وهو العلي العظيم يفسر ابن عباس الكرسي بموضع القدمين وزع كرسيه السماوات وقر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر يا, يا أبي ذر ما السماوات السبع في الكرسي الا أن حلقة في أرض فناء وما الكرسي في العرش الا كهذه الحلقة سبحانه ما اعظم لقد دل الحسان ان نستشعر عظمة الله تبارك وتعالى فاذا استشعرت ذلك ازددت ايمانا بالله سبحانه وتعالى كذلك بما يزيدك ايمانا بما يزيدك ايمانا مجالسة الصالحين في حلق العلم هذه المجالس القرآنية النورانية التي تتغشاها الرحمة وتنزل عليها السكينة وتحفها الملائكه هذه المجالس التي لا يشقى جلاسها تشتكي في هذه الأيام وفي غيرها من زهد المسلمين فيها ومن ايذارهم مجالس النهو واللعن عليها هذه المجالس تزيد الايمان لا شك في ذلك فانك لو جلست تسمع آيات الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم جلست تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على الحلال والحرام لا شك أن إيمانك سيزيد ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله عز وجل فانفض عنه إلا طام مغفورا له يغفر لك ذنبك يغفر لك ذنبك بمجالسة الصالحين وبسماع تناوة آيات الذكر الحكيم وبقراءة سنة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام ولذلك كان ابن مسعود يقول باصحابه هيا بنا نؤمن ساعة فيجلسونا مجلسين ومما يدل على زيادة الإيمان بسبب مجالس العلم ما رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث حنظله الحسيني رضي الله عنه قال لقيان ابو بكر رضي الله عنه فقال كيف حاب حنظله فقلت نافق حنظله قال وما قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالجنة والنار كأن النار يعيب فإن صرفنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات أي خلقنا الأزواج والأولاد والضيعات الطيعة هي حرفه الرجل او حيتعيش منه فنسينا كثيرا فقال ابو بكر اني لا اجد مثل ذلك فانطلق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم ما تحدث به قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اهدنا يكون عندك فيسمع تذكيرك بالجنة والنار ويزداد إيمانه لكنه لما يذهب إلى بيته وينقلب إلى أهله ويخالط زوجه وولده ينسى كثيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تداومون على ما تكونون عليه عندي وفي الفكر لصافحتكم الملائكة ولكن ساعة وساعة فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المجالس تقرب الإيمان وتزيد منه حتى لو أن المر استمر على ذلك لصافحته الملائكة عيانا هذه أسباب ثلاثة ينبغي ان نحرص عليها حتى يزداد ايماننا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله الحمد أثر طيبا باركا فيه من والأرض والأمشار والأشياء وباقوة الأحبة ومن أسباب زيادة الإيمان بل اكثار من عمل الصالحات وتنويع العبادات بل اكثار الصالحات هذا العمل صغيرا او كبيرا فلا تحقر معروفا ولا تستصغر خيرا فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره الاكثار من الاعمال الصالحه يزيد الايمان وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبه اعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق والحياء شعبه من الايمان فالايمان شعبه اذا استكملها المرء كمل ايمانه وبمقدار ما ينقص منها ينقص إيمان أبو بكر رضي الله عنه كما يقول عمر لو وزن إيمان أبي بكر وإيمان الأمة ترجح إيمان أبي بكر فابو بكر ايمانه يرجح إيمان الأمة لماذا؟ لأمور كثيرة منها كان يكثر من الأعمال الصالح الصحيح في حديث أبي ابي هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا امتي من منكم اصبح اليوم صائما فقال أبو بكر انا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من منكم من عاد اليوم مريضا قال ابو بكر ان انا قال من منكم اطعم اليوم مسكينا. قال ابو بكر ان انا قال من منكم شيعة اليوم جنازة قال ابو بكر رضي الله عنه انا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اجتمعنا في برئن الا دخل الجنة صلاة رضي الله عنو كانوا يسارعون إلى الخيرات ويتساقطون إلى القربات وكذلك كان التابعون رحمهم الله تعالى حتى أن عبد الرحمن بمجد يقول لو قيل لحماد بن سلم إنك تموت غدا ما زاد في عمله شيء لماذا؟ لأنه استفرغ جهده وعلمه الله تعالى فلذلك من بغل الانسان أن يطرق ابواب الخير ومن رحمة الله عز وجل على عباده أن فتح له ابوابا كثيرا أبوابا كثيرا من الخير فالذي لا يستطيع ان يدخل من باب يدخل من اخر ومن الناس من جمع الله تبارك وتعالى له ابواب الخير النبي صلى الله عليه وسلم يقول من انفق زوجين في سبيل الله نودي من ابواب الجنه يا عبد الله هذا خير فان كان من اهل الصلاه نودي من باب الصلاة وان كان من اهل الجهاد نودي من باب الجهاد وان كان من اهل الصدقة نودي من باب الصدقة وان كان من اهل الصيام، نودي من باب الريان هستكثر يا عبد الله من الأعمال الصالح من ذكر الله تبارك وتعالى، وتسبيهه. من صله الرحم من اعانه المحتاج وإغاثة المنوف فهذه اعمال صالحه تزيد من ايمانك كذلك مما يزيد من الايمان او يزيد الايمان ذكر الموت وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اكثر من ذكر هازم النزاهه لذلك التوجه بالدعاء إلى الله عز وجل فتشعر وأنت تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أنك مفتقر إليه محتاج إليه سبحانه وتعالى فيتعلق قلبك بالله جل وعلا لذلك إذا تفكرت في سوء الخاتمة لو تفكرت في سوء الخاتمه وما قد يختم لك من خاتمة سوء لدعا ذلك إلى المبادرة بالعمل الصالح في هذه المعيضة قبل اللحظة التي تلي سوء الخاتمه من يختم لك بكفر أو جحود أو نصياد فتموت على ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالخواتيم فاذا ختم لك بخير كان ذلك علامه على انك من اهل الجنان واذا ختم لك بشر كانت الأخرى والعياذ بالله تعالى في الصحين من حديث الطاف عنهم. يقول مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الغزافة فقال لرجل اي قاد على رجل من احب ان ينظر الى رجل من اهل النار فلينظر الى هذا الرجل وكان هذا الرجل اشد المسلمين غناء يعني كان شديد الضرب في العدو كان شجاعا مقداما دافع عن المسلمين في هذه الغزوه ولكن انظر ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حتى ان ينظر الى رجل من اهل النار فلينظر إلى هذا الرجل فاتبعه رجل من الضم وهو على تلك الحال من اشد المسلمين ظناه حتى جرحه فاستعجل الجرس فوضع ذرابة سيفه بين سديه واتقع على سيفه حتى خرج من بين كتفيه فجاء الرجل الذي كان يراقبه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم اشهدوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما ذاك قال الرجل الذي ذكرت انه من اهل النار قال فاتبعته وهو على تلك من اشد المسلمين غناء حتى جرح فاستعجل الموت فوضع ذبابه سيفه بين ثدييه حتى خرج بين كتفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندها ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنة وهو من اهل النار وان الهجب لا يعمل بعمل اهل النار وهو من اهل الجنه وانما الاعمال بالخواتيب وانما الاعمال بالخواتيب فلو نظرت في امرك وانت مقيم على معصية ربك وتذكرت انك قد يختم لك بهذه الخاتمه فتموت على هذه الحالة لعصعت الى التوبة الى الله عز وجل وبدلت هذه الاعمال السيئة خوة الخاتمة انما ينشع عن امور منها سوء المعتقد ومنها الاصرار على المعاصي ومنها مخالفة طائق الباطن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 نعم يا والله ولا كلا غفر صحبنا فانك بالراحم ولا تعذبنا فانت علينا قادر اغفر غنا فانك على كل شيء قدير اللهم احفظ مصر واهدها من كل مكروه وسوء اللهم مصر من كل مكروه وسوء مصر من كل مكروه وسوء الف بين قلوب المسلمين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 Yeah. Uh...